أعوذ بالله السمع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبهن السعين على أمور الجميع والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يبون رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جذوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين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 أقسم برب المشارق والغرب إن لا قادون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذهم يغض وينلع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 كل دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم، واستغشوا ثيابهم وأصاب واستكبروا استكبارا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 112. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا 113. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا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 ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساقا لتسلكوا منها سبلا فجاجا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 مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلون رم فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار قَالَ نُوحُ الرَّبُّ لَا تَذْرَى لَلْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذِيَارَةٌ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 ولا تزيد الظالمين إلا تبارا. إن الإنسان خلق لوعن مركئ نصوصا جيني. أحيانه أي صورة دك وهرمتي. أحيانه صوتها بني. إن الصورة دك هذا الشيء الذي بشر كإله خو أبو ريح. ثم جلوح يسحور wuxii Allahu abuureeyey basarkii dabeyca looga dhigay oo jibil loo abuureeyo iyo wixii lagu adoosay laga doonaayo waxa Allahu abuureeyo waxa wey insaanka hadii uu la dan yahayna oo waxa isana inuu wixii jicaysto qarsado haduu liitaana inuu abado ala ala uu fulsadri waxa Allahu abuureeyey daaway waxa waxa hadii إن sabroodil gaato kadib loo dayn yahay oo ilaahay wuxuu aad u sii galiyana inuu waxa wax ka bixiyo allaah qoonso do shukriyo halka labadan lagu adoonsaday oo safarka iyo shukriga iyo labadan dad ee cada looga dhigay ee argagax iyo nafjacaystiga labadii sidii kaasna uga a firmaalud kuwana uga tilmaano rub halkaas ayada caawo 10 ka كله واجه فوره، لكن نسيبونا بدوه في بعد الله. قال تعالى: "كذبوا هو يري إنسان ضر، وعمم الإنسان أدم، والهي ألا كأفي واجه، لكن إن الإنسان مركل ليها أشو واجه فيها وادض إنس. خل ضوالة برأي إنس. حلول عن الصدع، حلول عمرك حلول نمرة كذي وحول." إذا مسوا سر وجذعا وإذا مسوا الخير منوعا هذه واحد يبغى تعرف إنه أرجع بحول نحو عباد ذو القادة ويوك ويهال عنيماذي خذوا أنا قاركانه إنه نفج على يسوع قدوه بخيل نغروط إلو حكسيني ألا نظلم حذيني حل عنيماذا ومركل اللي كان الله عباده اللي أيون الله صغيرين الذي يهين اللي الله إن الإنسان ينسى جداركه، كل قوال لا أبوري إنسانك، حلو أن تجد الحس وغلا الصبر، تبغ أديه كذا كذا البلد، تبقي سنا يريه، واندباتنا حمله، لبنان أنا قلمني الله كم هذهني، بالا أبوريه، كل كهالو إحنا ما يواكنا تفسير كذا، إذا نصه إنسانك هذه وطابته، السر دف، وحلا قنصلا دم، أيش اللي يلا، iya عذر iya arsi wa alla wixii la doonso daaday saabtana geeyu an mid arga gudhiid dadu oo safar iya bulqadmar wa xirro libaata aday saabato wa abanaaya wii la masahuul khayru walaa hadu saabtana wa aafima iya lagnan wana gamdi gibirun halka dalacaas lagu abuurey dalacaan marka dalaca si aan ma hada mad mifi aan ma waran mif xuluga oo abuurida insaanka la ka wasatay oo aan sahlanay kulka labada قولك الجسدان لو أبور إنسانك إلابتك ججلت دوة ديوات سل تعالى كبوحو يري إلا المصليين دكت كده واند بي عدا حن اللهين وكعاف ما دي وصلاة جبه دوة ولبا صلاة جبه لصيرت المامي الذين كوا أمئيق على صلاةهم صلاة دوة دوة دو دو دو دو دو دو دا دائمون جوكتة يو قولنا تكده قولنا كثقة ما وهو صلاة دا دائمون جوكتة او تكده سيجرده باكعه في ماذا سيجرده باكعه في ماذا ينوحه سلابده رسولك عليه الثلاثة والثلاثة رقوت المامي قفك سمت وقت شكده قف مالنت الاركاب السلق ورقضيته رسولك قوت المامي مركزوه رقفك مالنتي سنقور ميرتا جشي سميا وصخوها ريتا أصحابة وحيدة هجين الله رسولك وحيده فكذلك من صلى فكذلك مثل سمت وقت قفك توكده ناساس بولميديه ودن بدوسي سكواري ماي قلنا بعد دن بكوهر نضيفه النغنايا وقف متعرض لرحمه الله و دائما الى عبوداية وبراياة oo عريسي ابو كده ليش؟ قل كاجلني و كعاف الماداية وادميرها دو كل دنيها نكوفا سالمي ماي واحظ الله معها هذا اللي بعطيك في مادان عيني مواركاية او ولا ماي قل كصلاة اي ابي اي سبجينتا اي اوحيالها فوصة حونو دينا سغجانكا وحالك غعافي مالا تكسل اولا جوك تييه صلاة اوه ديكو بادي إلا المصليين كوة تكذب ما الذين كوة على صلاةهم يجا صلاة وضا دو دو دو دوشه دو دائمون جوك تييه ديوه دا لباد وحاول وكوة دغسيالكا ومالكا وكبحي ووحا كوة جيلا جاكبع اي مرتصوركا اي ودوينكا خيركا ا يا نفسقلا عروته يا قراة وحيالها سافر مالك وذا حقه كوا ينكذبان يجون ويعرف ما جايانه نجد كتبهم يجدون الذين لبدهم والذين كوا أيان عذر كحنو غبي في أموالهم يغحوله وذجده وذا حق الأويه معلوم ولا يقال حدس وحلا يقال للسائل في الدورسنا يا بريا يا هذا لنا يا أول محرومك اللي هم جميل لبدهم osba gud dibaato bay isa waxaanan gacanta ku hayn aan idina wuxu seegane oo si xayo dabar halka mid kaas aad mahruum la yira halka min wax garada oo rabi khayr la doonay ay umba ka garanaayo inuu goomon yahay laakiin midkan abaada ayaa qaliyanaayo hadii lagu dhayay iyo hadii liita toona ka ay waxa loogu turkura waa loo badanyay رسول صلى الله عليه الصلاة والمامي عليه الثلاثة والسلام قولي للمتك فضا قدل في أجريكا لضلافك ألا جهلا ولمتكا جلعسن وحيسن حجم إسكار الكاعد عاده فارك إسكار بيسانه إمو بقنيه اللموده يلأدل وقرنه يموت أما المتكا شكالهم باباكوه ما تيواثقين وهو حرش يهوش وقفتا عدقبت ومال كنت قوش في سمرا يامان أما وقل الله بلا يابو قلر قل كابو قلر kolka sagadun baa ka xumaatay dambiisina waa sharxanaaya dambiisii loo wareegaya inta soo qofnu soo marayo waa kala haya kolka ka waa sagaale waxa tarjumiisa waxa ka qinimadaal ka goomon ee liita tan adley kolka dadka labada qolba wax fiya ugu suura kana ku حقا سوى معلوم اللي يقان او اللي عيني فتو بمجنه فارسه اركان قفق الضومون اناي اركان قفق الغيلي هيا واقوطه رايان هي. اسويدين ملا واحدين مالوسي بقين واحقه معينة هو معلوم اللي يقان لسا اين كان دورتنا هيا اوه المحروم كان لهو جيال ام ادوح سيري ايه خمجاها اسكفة ليا ايه اللي لابده موحسين ايه اوه دا سد حدوحا هو ايه همين اخرى اللي والذين ladina dakkta yusaddiquna fumayna ya biyoomidi في qiyaamay fumayna ya halku markaa duu qiyaamur rumaytan ya oo ku kala gasan yahay in malintani malinka dambayso sabbigiisa yahor gayn doono laa xisaabtanay doono sabadeed laa wal marig doono tahaddu mas'aladtu waya hagaagay khaykana wa ها دودي صدحات والذين كوا يصدقون فمينا بيوم الضي اسأبها المرمتة مالنت يا ضر فمينا يا ما هاني لطي في انفسيك لأخليك هلوعو دودي أفراد وكوا عذابك ربي إنها هدو شوذك تاريه او اسأرانه والذين عذابا لحميلي كليل ووي ايا كادم بايا كوا عذابك باقى ايا إن يقول إن خير كأيكوزك جدا هم أنت نكاها كلام بمشاكة بلانيت دودي أفراد ايه بقرجان لماذا يساق جاكي اللي حجعنا دوالا في لقع فيما ذوي قال تعالى ردوحوا يري والذين كوا هم إياها من عجاب ربهم صدقوا عجاب سيسا عجاب كأول مصصقون اللي بقى وابقى يانا ودنها قليلاي وهو إليه المحاصل ومدندونتا فريق في الجنة وفريق في سعير رب يري لبقى قوات قليلاي عجاب قرنبا دنبايا وان لحمين الكريم عجاب قاسا ودنها كهية إيجا نواعا فيما بقبان والذين كوهو إيجا من عذاب ربهم إيجا الرب والعذاب فيسا أول مجفقونا اللعب سناي سببك اللعب سناي أموان إن عذاب ربهم غير مأمون فهو إي عذاب كالربي ميدا لغا أن يقول كريمو ما أدوك حتى أداء صالحة وطدروا وانا سمسهي حينبت هذا واحد كبا بينيسا ما أدوك وحنبا عذاب سماينيسا خيركا إن لغا أقبل إن لغا أقبل ما أدوك قولك عذابك ردي واحد لجاء من القوم كرايو والورون كرايو أني جعذاب أركي ما يمل ثامر كينو قطع عذاب أركي ما يئن قطع أفن من مكر الله فلا يأمن من مكر الله إلى القوم الخاسرون إلى القوم الكافرون وعويق قوسه ثم ذيب الله قوسه يعذاب كيسه لجاء من قط شواير سوؤل بكتيره قل كاربي رسبحانه إن عذاب ربهم خبيض عذاب كيسه غير مأمون من لجاء من غير كيون. ذوذي أفراد وعد ذوي لورسناتة تيسنادو تيسناد بن مريم والذين كوا هم إلى جل سرورهم إلى عورضة حافظون إلاليه عورضة ذي بإلأسدان لا بصي باللج إلى نايا هو حرام على الله استعمال عورضة إلا في يوسف وآل الذين أي إلا بذا فقيلاليه وسرعان درك هذا ذلك أي قادنايان عورضة إلى سنائيل وهم كوا استعمال مايا كوا عورضة حذية هو سغرف ان قولا قنينه يجنوا عاصمات إلا قبان يريد ذكور جاء بشر لو ابوري ويمان ما والذين كو هم على ازواجهم حافظت او في هذولا من ملوك هذا دين لا يهين يدون حلاله استعمال قياراته لا بد لا بد كا يهدين مايا أوحه كا يهدين عيان وح عن تاعين أيك دورة عيان فلقال ربي سبحانه فإنهم يجا غير ملومين لا بد كوا وجودك على غير كذوي ومعه سلطات كوا رجسي أما له استعماله لو وجودك على بل هذا عمل صالح أما شو صالح عليك مثال ورسولك ماركو تيرنا يوحيالها هو اوي يا صداق هذا يا سوابك اللقه لأيو وفي بضع احدكم صداق حداد حاسسك ان اللقه نتانا او قل موتان صداقات كيري اسعبتوا وايكادة يوحي لها ديل يا رسول الله انك عباسه هو ذا الندى اي ايضا راها انك اللمن لديه تجال او قهل اينا اجري مركاسه يريفا كيف ايضاه والله عاطيه حرام حدونا الحرام كوري جمعون نقولها او جنباب inta dambii kar raa ilaahay illaa oo ajjeeeyo kan kale ee iyo الجيو amaaso saaliixadu غير jira dagaal dayo fa innahum biyigi gheeru غير khasab koodi adoomahooda kuwii lagu dagaalaayay qeyrkoodu maxaa la ku dagaalayaa fa ma nibaqa qofka dalba waraa aan kale ka labada wax ka dambeyay qofani caafuhu mirki aanan u lahayn waxaan ahayn qofka dalba waraa aan هذو زنا ثم يحتها لو ما هذو دل سدته للكثر دربيا سوا سجلا حيما سوا على عريش وسجلا وراء ذلك ربيعة وهو يوجه كذا من بين العجل قبيه الذن للملك وحنا همومك القرآن كارث فمن يبتغ وراء ذلك وحو وح وح كذا من بين ضف كالربيعة فأولئك هم العادون هو حدوده كلابي عرام في انتاجه دي ويلي حاله اقتل بقوة فمن افتغادتك بالبط وراء ذلك لفضا وحكا بمباية وحكا فهنغضة وحكا بمبيروني كالله سماية وحياء الله سويله هنغض وراء ذلك فمن باقران في نسيين لفضا وحكا هنغفك الرابية فأولئك فو هوا هم إلقاء العادون في حدوده جد دودي اللي حاد ايه لقرجان لماذا لجعه في ماذا والذين هوا هم إلقاء iyaga aan aanu dooda iyawu ahdihim balamadooda raacuna ilaaliya amanadii ahdiga way sumit wax amaane oo loo lugu dhiibtay iyo wax balan oo lugula balamay aragoodu wasoo galaayaan amanadii ahdiga maal kuna wasoo galaay adiga maal lagu ama maal lagu balamo ana aray lugu aaminu ana aray lugu balamo ana mudii la qabsalka ay ku waxa kala soo galaaya balankii ilaahay ayaa doomada u dhaxeeya an aananada allaahaynu ka hayno iyannu doomaha intaba fulka amaanadeena waa arb ahjina waa arb ilaahay amaanadeynu ka hayna waa maxay atakalifus sarhiya wa'il rabb duysa masari ee shariga ee ama waxa sameeyay ama waxa sameeyay labada يوعو هييلنا ان يري وعهد الى ان كان تاسول الى الهيو يوها انغا دخدنا اينو دغانو وعهد اما ضلنا أما امانا دك الى الهيا ايغونا كعاف ما دا يان عذركا سو كان داودي لخادو والدينا كو قم ايغالي اناناتهم امانيالكا الى هو كؤمني اما ايغا دخودا اسكو امنيت اي مال له اي هدل له اي سير أما iyaga dadhowda ay ku ballameey ee maal le ee sir le ee hadal le haa uuna ilaalaya kuma maaha dowada fududadu waxa wey waa al-ladina kuwa qoom iyaga bishaadti wax ay ugaadeen qaaimo istaaga waxa way wixii dhacay haadisa ee dogato goor kale u baahdo ku ku الناس الجيوت كذا أي الله بهذا جريده هذا ما هي عليه هذا أولا جرو حقوق الأدم ها كلها صميت حديث هذا الله جريه بيانه حقوق هذا يعمله لا الحقوق بين آدم كذا عن تينه كذا عن تين ثابت الله إيمانه إيشا والكادتك وحيالها إلّا كلمه ولو على أنفسهم او والديه ولا غريب حديث لا دون قصه وحذف ولا ين أبا كذا ليه نقض لا بد كذا وهدير طفك الله إصابة أذي قاطعي وحن وحنا أطمعي سيد وحا هو إغراركو سيد سهداء وفك مركو يلا وحا لي مشرقا يوالي إلي وما خاتي في أقيم بدنا كلك أول بين سومرني كنوا قوامين بالقصة سهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأغربين كلك هو شهاداء شهادوا من حقوق الله إلا باقوا لحساب سمعي حداد أبدأ كلك هو بحا إلا كل ماني isu saaga iyo ala darsi ugu gudanayo iyo goona waxa ay alaa umrka bisharka ee khilqeyahay lagu abuurey waxa ka aafimaadayaan dawadii tadabadi waladinka wa huma yada جمع bishaadadahum wa fid amanatihim amanatuhum jamaa ay mufrad balabad balaxiy la bad qoro sidii ayuu shahadaduh waxyaalaha ay إلي في ماذا يجهد الحميدة أبو ردهاي أبو غرجان ماذا هي فهو يو الذين كوهم إيجا على صلاتهم إيجا الصلاة وضا يحافظون إلى تدو ناشا وحا موقنا يا صلاة قيمة إيجا نكبلة من أول ما ومالكي نسدادة وساقين مع أبوه إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون بأبوه الرئيسي معان أبوضا ضاية والذين على كلها صلاة أهمية ذي يقيم ذلك اللغة تصيب واركانت الإسلام كميدة اوهي بعد شهادة الله إله إلا الله بيكون قنيس إذاً فوق صلاة كتاك المسلم يوخي هاي مدن الله ما أركوب لكن إساكيان درمي مايان دائمون إيه يحافظون دائمون صلاة خصيصية كما تقام باللوهدي شانت الوقت باي مدو وقت جيتو كدان لكن حفتكو كدوهي حفتكو مكوكينا ايه صلاة دهاوله هاي ده اللغة مايستغوامحي هذا انكي يا المساجد يقول لكم كذا إلا سرورك عليه سلامة وحجي أدل المكتوبات حيث منادبين ثلاثة هو و الله سنة فرضه ثم هذا الكوتو كه لكن فرض مركزاع ما شاء الله يسقي رجع وحلو يرى يوادي فسولك بساعي عليه سلامة وسلام أدل المكتوبات ثلاثة فرض كه الواجب يجوت حيث ينادبين ما شاء الله يسقي رايو نرى كتو كذا أما ثلاثة سنة aqallo weeku macaan tahay qolka xidhigay muxuu noqonayaa jamaacadi iyo jumadi iyo waqtigi iyo salaadda sunankeedi iyo wuxuu dhanbay xidhiyow ila salaad iyo dowlad siday ahaaydo dhanbay uu ilaaliyeen daaimuunana waxa waya tukashadii bay joogteeyeen tukashari way joogteeyeen sanahu waa weeye salaad iyo waxay u baahnaay يحافظون إلاليه وهو حقة أي سرادله ذه أنا كتفي وهي سرادله إلى للها أما مضطلاتي بني لها أما مغراتي صوابك إذا دعو إلى عنا واقيلاليه نطق السلاسه عافيماتك قبر أدويه أنا عبر فيهما كعافيمات آخرنا واحد لوجته لجلي أرك ولايك في جنات مكرمك ولايك قوة أي نصوت المني أي سجالك الدواعي في جنات جنة جنه الدب مكرمون الوقي ميني. كما هرتين لقينها كلها لقينها دباديا وحال الله وحي كرامات أما وحال أرسده أما وحال أركه أما وحال لعنه أما وحال حيده أما وحال مغلوب أما دمر وحال الله وحي أيوب هايهم قرسله ودام وحيد البلد أي وحيا أقول الله وما الله عينه فات إني بأي أرج ولا أدن سمعت لجينا مغل ولا خطر على قلب بشر قد وصدق الله إذ يقول فلا تعلم نفس ما أخفي الله من قرة أعيون وحلو غريين أي إن دهو دهو كقبو سندونده بمجرته جزاء بما كانوا يعملون سدادا دوي يقاتل أيان كان الله أبا البريو أولئك كوا في جنة جنة يان أور كطبة مكرمون لقد رجينا فما للذين كفروا قبلك مهضعين وارتينوا كبحنا الجهدي بشر كي يدود هذا حالكا سي واحد كار كيسا مشركين تعي رسول كولهاي waa uu yiri halka rasuulka asxaabtiisa jidka ay maraayay la jeecay inta labada koon laaysataada haga ay haga oo luqunta la dhiso lugu degdeg aragooda ya istiijiya jeesjees lugu samayay kol xaysidano kala mesayiska rasuulku wuxuu u sheegay asxaabta saanta laysu koobo oo saalo degaysan iyada ke muslimyintu aha الرسول rasuulka iyo ashaabta filin ka laga digan jiray arag dhagax xamadii ma ka talay suuradu waxa qalat taala xaddu wuxuu yiri famaa lil ladina wuxuu رسولك ugu waan مهدعين faruugaay lobay ibala ka idii rasuulka xaqaa inay muhammad cihi lagu taageeyay nin سنو كبر بارو ka dad soo abi hoya lo yaqiini ila afar sano ku balbaaro cida ku yeskalle galiy nin qaraa laga dhigay markaas wajiga loo kaduuday waddindaha loo gududiyay oo maashi ilaa arkaba lagu xireedi galinay kulkaas arbiilay ku waga macaa kama ku marojinay indhaha ku gududiyay laga haya soomaaliyeedina wiixii maxaa ugu ka faru galoobay nibal kaadi ga inay muftiin laguuntii jidka admareysa midigtiisa iyo wacan shimaali مالي mid ay xidinaa ku xaqo ahee jidka labadiisa gees bay ku xaqo ahee kolka ay indhaha ku taagaayaan kolka maxaa wada la arimaha xagaalka tiimid walaalkood baatan cid aad ka dhalatay nin aan la taaj waniyo wacdi iyo diin iyo xaq baad u leed tiimid kolka waxa ka rasuulka marayo iyo wacnishii maaydhankiisa bilixay iziina iyagoo ka waxa ay koox walba intay isku ruday isha kugu taageysho oo ay daamanka iyo waxay ka xamayn jireen isha iyo daamanka ay ka xamayn jireen istaataban jireen ma hawgu wax waxyaaro sayelan baa lagu aanan tan inay mahabiyakan gacalay rasuulka ugu yimaadaan oo ay هذا هذا الكي أيديه جناه دعقوم أن جن جلوا وأرسفوا رينا أنجونا خذوه سبحانه أيضمعوا موح دمعايا كل مخين أحد لا أركب كلجي أو منهم كون جالوا ويكملا كفار برشوي أيدخل إن لا جريج جنة نعيمين برواق يالجنة ذات إن لا جريج ليو دمعايا كلا ولاوان لا جريج كلا حقا جنكو جلاي جنة دي دوا سالقها تجوا فهي عافِمات قبَاتها عافِمات يدودي اللقادناء يوال الصوم مري يدودي وما ينصو أرجه في الجنة سجلاه أي ابنهم واحدا كل مرين كل هاركة كل جي. ومنهم قال هذا كمذا أيدخله إن لا قاليو جنة نعيمين برواق يالجنة ذل إن لا قاليمو يدمعاه خلاه لا قاليم أيه ما الإيمان والعمل صالح بالقوم ته الإيمان والعمل صالح ايال لو موتاي و تنهد الاخرينين فرات علم النفس ما اخفي الله من قرة اعين جساء بما كانوا يعملوا عمل بالله سمين هي كل كوحي لغه ابوري ويغي فمستغفر ودعان ايال لغه ابوري كل كوحي لغه ابوري يغو غرانايو حور كبير ما خا ولادنا مجهكله ما ابوريت با جنة لو موت ما والعمل صالح ولها الجمه الى بيا غالي ولي هي مؤمنين ترى نفسو دوكا قتيه مال سورة توبة ن verses إن الله شترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم من خويف سدئ بأن لهم الجنة فركب مركب نفيا مال بيته أو وضيعك ربي قال لكل هاي وربك الجنة لا أضيع مدنيسا مدنى إيشا كل كأديقون إنت من نسميه كل يري سبحانه كلا جنا الجرين مايو إن أن جيبه يخلقناهم يجأ بورني مما وحى به نكابورنا يعلمون يجنا لا عاركك الله يكرم aya nu ka abuuray mustaqdarka in fiine kala dan waxa ka abuurnay inay kibiraa way xaqaq ku kibiraa oy rasuulka iyo muumininta ku ana fowdan oy rbi iska weynaysiin oo dadan jannada anaga tagayna asa kibir in islo weynan anaga jannadi ka tagayna taas iyo abuuridooda munaasib isumaa inna annaga rbi subhana khalaqnahum أعواشي معروف هاي بي مران مردعان لها مردعان لها مردعان لها قولك حقاية جمعه وقاية إماني شاوه فلا أغصمه برب المشارك قولك قود دي قاية دارة دعوة دار تعالى خبه وحويري فلا أغصمه وقاية دارنايا برب المشارك باري بانكو دارنا ايه ايه والمغارب قلبه واعوة يميله قرحض يحجوكا سبحانه باري يميله ودعانه بم بانكو دارنا ايه اين ان انك ايبا لا قادرون واوودنا الا ان نبدل ان ان استبدلنا كو وكانه ان كل بدل خير عن منهم يكو كان غوينه يا رسول كيدنا يا حقديتن قال الجن قدس باندو كوتغينا اي اسلام وي دي كبر كان قبا كو ربي او كل كان ما بمسبوقي وطعنا يقصب أن المسجد هو أنه تلنتهي إي أشاء يرهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز محبه الله كمان فلا يوصموا عن دارنا برب المشارقي فراكه سو بخر ربيسان كو دارانايا يوال مغاريب قرودا ربيسا اي نا نغه با لا قادرونا وا كرنا الا انو بدل اينو بدلنو خير كو وك خير منهم ايجا ومن انو منيهم با اي بيري بمسبوقين انو كا اجزنا انهم ايجا بدلنو وا اي يدالو ايجا سرن لما اركو فدرهم يخوض اي فدرهم اللي اذا ما اسكوا يا جعلك عنصرهاي كل كلكي مدينة لا تجد وإذا ما لا أدودي لكن كل كن مكانا لجوايا عنصرهاي فدرهم خسوك شرط له كثر ما لو كذي يا خوفه هيسقط بعشان بعضك بعضك إذا بالآن في كبر فيها الحمرة هيسقط بعشان الميو يومهم مالين الذي يومك يوعدون الله وما في الجهادك الله فرعليه رسولك وصيداتنا جي مدينة جيري واسبتك القدقه لما قرفته ذلك القنبيه هذا العذاب في آخر أوضن بهيه كل ما علمت الله يبوها اللي بدأ بوان نقوم كارتا هو حقا علينا النصر المؤمنين وهي يبوهني آخيانا وهي يبوهن تاي كل ما علمت اللي أدل لها وقدونك وقرفته ذلك الرهيدي لها أما ما علمت أبالكتك وين آخر الله صين لها انت اكاك جاران اسكده فدرهم كفتك يخ هكذا وعشان بعد ذلك ويلعبوا هيسكدوا الليلين حتى يلاقوا إلى الكلاكلو يومهم إذا مالنت هذا يلاقوا يومهم مالنت هذا الذي مالنته يؤدوا يغلوا يوحيد كل كيوما يو يخرجون آخر إمالين في كعادات يوما مالي إلى الكلاكلو يومهم مالنت هذا الذي مالنته كل يخرجون آخر إمالين في كعادات يوما مالي إلى الكلاكلو يومهم مالنت هذا أو ماشي اللوقي يا رجال لو حسيبتم ماي يا محشر فيها فقري يا مي كودك دجايان تيودك واحد مدة إلى النصبين واحد عادود جيران قري إلا تاك تاكي أما عارن أما بنديرا إن يوصفون أودد دجايان وين يشوف أبصرهم أركيال كودي بهو جناي إيش هذا جنب سامفور جر كودا كلي يدون تارك إياه مدلوج ترحقوهم واحد دبوش ذي لكن ترحقوه هذا يبدل أن نحذ انتهى فالحمد مركاة الرب تلمام سبحانه ذلك كان لتلمامي اليوم ماليوه الذي يومك أي كانوا إيقا أهانجرين يعدونك والله يبهو فدرهم يحولوا ويرعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدوا مالكه ذلك كانت اليوم ماليوه الذي يومك أي كانوا أهانجرين عاصيالك يعدونك والله يبهو الماليوه يبعى لغو أبال مريوه suurada san surada wikum yatadula tanadu magaca ala suratu nuxda la yira nabi yullahinnu oo sheikhul anbiya wal mursalin anay ku magacaabantahay oo suradu min awaliha ila aakhiraha ifbanna bin khilmawlad wa ay kashay kan yatamar ka isaga labiray ay ureerka u tagay intuu hawliyadibaaki yahalgan lamaray ugu dambeysii markuu kaal waayay ilaa قال كأكليون يقولون أن تقول العي إلا دبر جوي مرك والله غفر عشان لا بادري إلى مرك إلا ذري إنت على الصورة بس كينه قال كأوائل قا نصوص مرنى الصورة قران أكو مجاوب الصورة يوسف أو كأوائل نصوص مرنى الصورة مريم أو ثم وصي إلى النبي والله النور لكم جاوب الصورة مكي معك بس أي صورة دي صور دجاج في مكة المكرم ما كان هذا؟ ده. صورة عن آية هذا واسجد يا لبتن آية روح. ما كان يسوق من نسيء واحد هذا شئ صورة دهن وصورة نكية. وهاي الدرجة عادي حالته هاي. صورة هم ما كان يسوق يعني. يا أركتى الجار سينجيري عقيدة الإسلام كا. يا بديبل ka يا توقفي يا إيمان. وهاي صورة نبي الله إنه كي سد يسي. إيش يقوم كي نحو لو ila awoodeba suratu nuxlugu bilal lagu magacaado iyada waxa ay ka billowday jacwada nabi nuxu dadka u yeeray nashu ka billabay iyada baboodi iyo biyi lagu hufiyay intaas ay ka shekayse kulka surada dadan waxaad keen kartaa marka joogigeeda caam ahaan waxaad ka qaadan kartaa ilaah sunnadiisa u jideeyo adomisa uma deela arko oo haqqa kale xatoo aasidaba in la baabii inayo dabar gooynaayo وَسُنَّةِ اللَّهِ الله قَدْ قد مِنْ من قبله ولن تَجِدَ تجد اللَّهِ لا تجد له ايو ذكر رسل شي حق قرومه يا عرف دمبده و الله لاغلبن أنا والرسول حق نيتار كيسه و رسول لاركم ورتو دالو وعالوايو و اما اشك صبره أو إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَ النظوالمين ولا الْأَرْضَ مِنْ أرض من زهم يعلك لمنخاف مقاان ووقافوع كللك جذا الج وعكا كيفة عسيال كثيره أ بعضية اما صي انت رومايس الروح السارى أمر لومة شقيه إنه قوم في سودي إن أرسلنا نوح إلى قومه أن أدير قومك من قبل آيات يوم <أدلقومك> عذاب علي <مين> هل كاتك <كابل> باللودي وحي ضمدت صراحتي نبي مخديهاتك هي صبرك هي ذو القارصات هي سد النفس سأهري دعوة إلى أرسل اللذري قارتين كذا وغيرك اللذري حبين هي ماله كر هي هوس عدان هي قرصودي أنت ضئن كل أحد قال rabbinni da'awtu qaumi laylan wa naharan falam yazidhum du'aya illa firar markuu sikasta isaga u hadlay iyaga xaqiiqay ka sii dheereenay waxay suurada koonkaalka ka sii waday ni'madil ilaha uun ni'maay iyaga yaalla tu snaayay oo marka hore barwaaqad الله khaika lagu waaniyo walaa hajagalay marka labaadna وجعل الغمرة فيهن النورا وجعل الشمس سراجا إياق أبورد وضيبا قارهن لو تابطي والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويبرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بسادا كلك الذي هويني اي كوني اهي ايها اللي تسيو لنول بلقوا الحسوسيي انت سوانا ومرنا النعمة إلهال الحسوسيي مرنا أواديسا الحسوسيي مربنا قارهد لي ina yahsu gari weeyday way kaso koroday oo anad iyo kibir laga qaaday oo kolka nabiga intu ala calay rabbi kuwa ilay rabbi inni innahum asawni wattabu man lam yajidhu malahu wa walduhu illa khasarana wa makarun makran kubaran wa qalu la tadaruna alihatakum wa la tadaruna wadda wa la suwa'an fannabiyyu illahi nu حلاج يا دبر جوينسي كله علي وارتو صقال بقول يا كم سنكون حقيل يا جي دبع اللاب تودا وكواي وحمل عسيدا أوي أيو كلوني كل جي فبالله تذر على الأرض من الكافرين ديارا بوي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار في بوسيع الليل نرشادو قيم إنا ينحي نرشادو إنا ينقيم لهي حبيتي كاجرة كل عفو أيها الله يسب جويا كل خالق وكنت لذي وسخينا إنك إنتظره وظل عبادك ولا يلدو إلا فاجرا كفارا كل قصر إساقا يلا بدأ بسي إيا مؤمنين تجد يقول إيا إنتي هو ما يسينه ودعايه بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه السورة وحن سورة بنكو بلابا يا بسم الله اللي مجيح قفس الشبي اللي هي الرحمن نحريس قود نحريسته الرحيم مدقارهنين نحريتون قال تعالى سبهو غير إنا أنك إباس هيا أرسلنا درنين نوحا رسيل كنوه عن نجادني وأوله الرسول أصل البشر شيخو الأنبياء والمسالين بوكوم قاعد ديري هاي وأطولهم عمر نووي كوج عمر البذن بوي هاي أو ج عمر دارا وأنا أجد على البذنا عكار كده انداع ودمار كوبني جاية وذبحي دري الله باللاجئ نفشا لا عن كرياه صورا هذلايو ثق عادوا هذلايو هذيني ماي الله هذاك إن أنا بوي هذ أصنع نوح النبي إلى قومه وماضي أول النورا أي أن أدرني ومحالا لا ديرك رياضا لا دير أرك أن أنذر أن أنذر موحا أدريك أو ماك ولدأت كدلاتي اللغو ديري أدريك من قبل أياتيهم عذاب كأسو عذاب تصنو إيمان أدريك عذابك أسؤالي من حنوشية وعذابك هدوه ما في قيم مال عذابك الدنيا ووكيل لغو بابيه أما هو عذاب الآخرة حدين لبدأ عذاب يمادان قرتي يمادان كذب وروح تميال من قبل أياتيهم عذاب adaa imaatinki sakho rudid ali mun hanujiyo sida marka ay bayri noor oo sidii ilaahay yiri u hadlaaya oo u digi ka dhaxdlaaya arq qala nabi nuxu yiri ya qowmi qarar inni aniga horta isaga ay sheegow waramay inni aniga nuxa lakumu halidiinaa idinka أنا إذا الدقمة ذاتا بنام فوق ثامر كل كلين يدين دجاجا نهر تاني جاي الله إلى كلي عبدو ألاف تيج واحد عادوش كداي سد إلى خبقة أو وحد فرايانا ياله وحد كربايانا كهر تسد هذا دوحة ويا واطيعون أنا النور اللي يسلي صو درينا ترياله تسد حامر الله wa taqu wa ati'u sadaxda amr ila kaliye caabudu daayo waxan allah ila caabudayta wa taquu alla kaliye xabbuu awamirtu idin faraya guta wuxuu idin kareb aya kaara wa ati'uuni ana rasuul idinka loo soo dambiyalkii oo dhan buu dafaayay oo waga limadi wuxii idinka marka dambeyad la tii maadan igoo muumeela dafaayay laakiin wuxii kufri ee ka horeeyay yaa la idin dafaayay waaqiimi dambigii ni wala dafaayay horo gashay salaabadu waxa way weeyo aakhirkum sabii weeyidii kolka amriga ini wala badi haya mahe waxa wey muddadi ilaa kuugu tolagalay dad ku qaadanay hadda ilaa caafisana muddadi baad mufulu ku galiis muddadi adoo oo in kaari oo is nacaayo qadbigay ku yaalay muddadi ku dhamaane kolka amrigaagu waxa lagu darimaayo waxna oo inna jallaahi da jallaay u akhbar banuun iman ee wii akharkum waxa أدوي العذاب دون كُل مايو، بروقيا برادة وقت جينا كلما يسنا يسأن، ثرى عل، وحداب وركا يشان، والآخركم خبي ويدن تبجاي، بلا عذاب ورائقة، يسون عذاب عقاب لكثول كني، إلى أذين مضى المد... إنت لا قارم صملا مجاوب، إن أجر الله، ما دش إله أوقف سئيا مدد القفل أركاض حمراء لوجدري، إلى جاء أجركاس هدويا ما دلايو آخر، تبلو لي ما يوك، لو كنتم هذاتي تعلمونك ووحب. فسارعتم الى اليم الله بالجديد الحين وحاولان غارين سدان مركو ولا حدلي ودبا هو وايي ما قال قال النبي يوحو ربي يا رب اني ربيك يو اني اني دعوت الله وحان او قومي الله واتقوه واضحا لامر ليلا هبانيو ونهارن ما لين فلم يزيدهم انكر دين قومك دعاء يا يرمذي حقا لو جاء رأي إلا فرارا أر حقي لجأ الرماهان وأحكل الدعوة ذي أمك الرنينود وهذا عصيان كحق جيد أن كل الداعي هو لسجد للملك ملك يجأ ينتظره نعديه نبي الله نخل دوقة يا دوق ودوقة بأن لجأ فلم يزيله أمك الرنين دعاء يا يرمذي حقا لو جاء رأي إلا فرارا أر حقي لجأ الرماهان وأحكل يرمذي qortan nuuxo soo socona yalla arko ya dagaa faraha lagashan jiray oo darka la isku dadiy jiray oo inta la isdoonayo la seexdo si aan bartiisalo arag ama cadkiisa loo maglin ya dagaana la قال تعالى تبوه سر النورك والرماية نوح بهذه الآية ورك النوح ربي نوره تبيه سبحانه وإني أنا جن نوح كل ما مركسته دأوتهم أنو يارق ومنهم يارايا أرحبوا الله وتبوهاتي عوني بلي لي تغفر عين الأب ونافته لهم يجد مركنوه يرانا هذا ولله رمايا الرع واللذين تبدي فايا تديلا كأروحي يلان أصحابهم فرا هذا أي في آذانهم تجعل جن هذا xarhi weydaga ku qathaarayaan na kusinaay wastaxgxu waxay isku dedaanay isku dadanay huwanayaan qiyaabahum dharkooda si aanay arko dhaga fargalintu washaan leey maqlin marayahan isku dedeyna washaan leey arkay anigoo wastaxgxu adhi gala isodiree in anige rasuul ka ya hadda sheegay wixii ma shan ka laga tagee thumma dawadit in aniga daaawtuhum wa u yar jahaaran qaylo oo dad farku jirtu rabaacaynu qasl ku gaarjisagan qol kaas erka ku saree thumma dawadit in aniga daaawtuhum wa دعوة ذيبان أمو كل كالموجين تيوحكوا وايهنا و أخارتوا و أخوكتوا ذي الله ميجا إسرارا و دعوة الرسولكم الرجمال فار ألاحظ لهم كليه خوصنا وألاحظ لهم حبينا وألاحظ لهم مالنا وألاحظ لهم و فقلتوا واحاني استغفرو إلهي دمبداف كبر يا أخمي استغفرو دمبداف ربكم أذيكا ربكين كل كالربكين دمبداف كبر دان واحة ليسانا بلارك إنه رب كان وحو ل alla dambi daaf dibana hadii dambi daaf laga bariyo la soo gudat keeno wixii la galay dhanbu daafayo dambigiina markii la daafahaydana barwaaqadu baahantihin wani ba ka hadismo xirka ka hakado ayaa maaan roob u iman kulkaas uu yiri mid daraar isagoo dararay sodankala gool يُرسل السماء درعو درعو درعو إن إلى إركبود رايا عليكم تشي لوكود رايا ميدريران السكواتررسن غورت إركو درانو دروركو نقطعانا مع بعض أي إن حارونا بطن جركو بطن عرورتو دراتو لمتانا يا هذا نوشعي كهيلو ويمدكم إلى وح إنزين كردينايا بأموال حواليو وبنين ويلل ويجعل أبوه يرايا لكم إنزينك جنة باريال إلا هو آر علكي وانك لا جوي ويجعل لكم ابوه ودين يلايا أنهار وبيال. دن كان صلحتك. حضات إلى دن بذا فكر ضلبتان وهم ميسان. أنت سفيريس. أنت تدعي القوة. دن قالوا وحكتش يقولك. قالك هذي ذا هو حار جبي. إلى ما كبر دام تبرم ميسان قوتي سي عدم ديس. ما لكم محايد يكون لا ترجون إذا نقود الرئي. للاه إله هو آر لا ترجونا محاد إله أغبق إلاده وقارن اما أهوذي أما وقارن إذن كإنو إذن ويني يلا رمحان يقصر وحا هوين إنت إله ويهي شكلية كغبق دان كليا محالي ذيكالأي هذا إذا موحا كالإله أركي أما إذن كثوا إله إذن ويني يمرفتان إلا الإلهي عاش أكتس وعبك معها إنت هذا عاش يألتهين إله أكتس وحنك مكشن وحنك مكودة لكن هذا إله رميسان والرعذان أكتس قيم بعد خ والكولك إذنك إلها إذن وينيو إذن قيميو وشرف إذن يارو وأدنك لإذن كل قاله يا آخر لكل جنة سامحة لدن إله إلهي ما الله كنمحة إذن لا ترجون أيضا نفجيني لله إله وقارن وينين إذنكو إذن وينيو وهاداتكم إيسان والرعلا بغربناك تيقيمك أيها نيسان أما وقارن إله وينيكي سامحات وكور جين الله إلهي وأقبق إله إذن كليه وقد خلقكم إستقوا بأيذ الأبوري haddana iyagii buuggu soo laadada billa kale utu كان idinkaan aniga la hadlayo heerar badan baa rabbi iyo soo mariyo taqaanaano mardacaan laaha iyo mar xinjir laaha iyo mar adhiriba laaha iyo mar mulug laaha arool jifa iyo mar la dhasay in intii ka dambeysay heerarkiisa soo maray yow 10 marxalo oo automaten baajire od garanaysta inta heer iyi soo mariyay maxadkum ها مركا اللي قد عوايين ها الدي اللي يكوني هاي بوتوسي اركيه دولك التفاة بوسيي وخيري وضع حلقة انتعاليك اركي ودولك اركي تعال فبوحوا يوالوركي نخباس عني هالم سرو وارموه الان اركي من كيف الصدا خلق الله ايباو ابو ري سبع سماواتين اينا ريال تدبا اباقان ازدل شارن تدباونا سماء ازدل فرشا مدبا ميدي كاتر ريسي يقوب باقان وأود إليها له مرة ميسان ومرة عذاب، وأوجع الابويا ليه، الغمر بيجيب فيهم سموات الجهد نورا اكتم غير، وجعل القمر فيه نورا ونفعت، ونطشنا يئن ضيع السموات الجهد، مركي لشجين آية توجع القمر فيه نورا، إيه أرضي إن خصو مري آية لسورة الملك تبارك، ولقد زي النص ما أبنيه بمصابيح، يسورة كواكب كمديها، كل كسمال سكين وكجيره. أوله بوجر حيا مغنم، وجعل الغمر إلى بيح بكيلا يفيه نص مواط الجذه هذا نورا بكيلا كفتين، لقفا إليه سفر كعادته هاي عمودي هادي ما ديا له كفتين، وعلى قفا إليه سود، وحداية حكسي نوره وجعل الشمسه الرادي بكيلا لي، سراج النل ورايح، سراج النور وطلع جرن كثينة كلا بقية ليه، سراج وحوي نور كده والدماع يذوق أذورين. يا ذا نفسي أدوك أبوري إت ما قالتوا يا ذا ألك أبوري لكن ضيع سيري سنور مالي فردوا كغاتة سيراد راد الظارك إيش أسمع الله كيفتي ما يمل عن كيفتي ماي ماشوا كيفا يوانش وقرع لكاركايوم كل كوا الله يا نورك كا نال كاف ماشوا كهرم إيش أجر سيراج بالأورنا يا نورك يسوق بحاج لكن أنت نون نوري نور بالأورمان إيش أجره واسيراج أنت رفتيك سو جارنا كل كان نور القمر مستفاد من نور الشمس اي حنور كذا قرعه كذا اسا واخو ابو رن ما تيوا كو كعاديه ذلك الامر كل ما ش قرعه كقفته ان بو بكا كيفاي وجعل القمر ضوء يرضيع فيهن سماوات جلود النور افك وجعل الشمس قرخ ديغو سراج لنا وهو لنا يكيه كل كان الله اا أمورها له امورها سميه ما درهمين لازم رائع لا بنو الله kol kala soo haddana iyaga abuurudoodi u noqday on labaad oo ja wallahu ya anba takum idin baliy min al ardi dulku idin ka dhaliyay nabaatan dalasho sheydka laga dhex laba macno muhtamalo midii waxa wayoodagii aadamaa laga abuuray laga beermay intii la sheegay bal sheeganaayo waa macquul mid kale waa macquulo inaga hadee dhacaankan ka tabta launa ya mahay wan halay qaata amaahatan nabateekhin mirahan baxaan noqoto iyada ulti katimada mulka katimada halka waxaa gaafte uu ka baxay marka uu unto yaadanka ku waa buurnaaya halka saaf markii leegaana way noo ka abuuraynaa مرتد خد ويخرجكم خذ ويدي سوسال يخرج سوساري waxay kamid lamisaay minna qalaqnaakum fiha nu'idukum minna nufrijukum surata ta'in kusumarnay ko fi surati al-arafa ayi kusumarnay fiha sahyauna wa fiha ka asluka allay din ka muray hortaad geeriyootana walayku asaaya wadin al wa yukhrijukum way li-sowbixina ya ulki ba laaydin kasowbixina ya ugu danbeysta i khraaja sowbixin bulkan lay suu gogolay nicmadaas xuusuusiye wuxuu yiri nabin nucu wallahu ma'abid si xaq caala waa uu yeelay قالوا اله سائبين كوكا الذي يستنى موينكا ابدا و هذا الذي يبوهر هذا الذي يبوهر بها من أول برهي قالوا اله اله رميو الرع انت بدا بعد وكوهي يمقه وذنوا واعية لك مقصوهي الله يقول لك وصدق الله إذ يقول وقوما نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى قالوا اله عاب يسموه يا لير قوما نوح إنهم كانوا هم أظلم وأطغى كوو سكو دم بايكدل مي اد تخدمت نايه قال كان نبي نوح رب الله لا يواكن قال نوح النبي يا ربي يا ربي اني قربك اي يوم انهم كو عاصي النبي نلبس بيركب حنا نبا دونا فكر على الرعي هي بقربا مركاسو يري وتتبعو waxay raaceen man dad لم raaceen lam yazidhu sanukurdin malahu khawlihi adiga e ba asisay ya wa waladuhu arurtisa wa wulduna gira khalaw arurtisa yaru kurdin illa khasaral nahar wahkare yiman nabadona odadi gabad ba aladan <تصفيق> كبر أي حمام بك القار النعمات في سوء والترعو وح الراعي منذ الضير لم يزيده أي روكر للمال وحوله سوء وولد عروتيسة إلا خسارة هو يبان مهان وحكل كل كقوة أضيدها له راعي ويرى ومقهرو بدوينه بحجر سداس مقرا حجر كبار ويني بدن حجر ويني بدن أن لا تركن بي بدويني حجر سداس أضامحي واحد ترك مصلحة ووجيرين يقام taasina waa wax maslaxad ugu jirta inay rabbigood rumeyaan oo raacaan oo adduunkan aan lagu halaagin aakhirana aan lagu cadaabin laakiin kuwa nabadgoodalada الله dane ugu jirta xagga in loo salaaxo laagsanado halka waxa waya dadkii markaa hagarstadeen oo maslaxadii ka qariyeyeen inta aqnigii ka xadeen yeymaan ilaah dadkii ku hayaat oo makkaro way hagarstadeen makkaran hagarfti ku baaran wayn wa hal abu وقالوا oo qalo odiyadii waxa yiraahdeen dadwaynihii bay la hadlaayan la taderu tob iyo wakatiina ala ha taqum marka waxa la diiday inay nur nooc ya rabbiga oo ka socda la diiday taaki waxa khudbadda lo jeedin ayaa qolleya yahu nur iyo wuxu sheegay daaye ilaha yalkan arabtana idiin tala ogaada سيدا كبا بانو أدون كان أيكوا على الفم أخيرا لقوا هذا باللغة تلناه وقالوا وهي لهلا تدرن فكتجين عليها تكون إلهي يالكين هكتجين ولا تدرن جاران شن هو وينيدو شن أثور أحد بعرب كلبته شن أثور عربة كلبته وهي لهلا ولا تدرن بالقوة كلايا الكل كلي هكتجين وودل إلهه ود اللي لا بالكائس وين ولا سواه إن هكتجين منقلة بدن ولا يغوزها dha ka tagina ويعوقها tadaxad weeyo ya uuqaha ka tagina mid afrad weeyo wanafrana ka tagina bal shan tartan yaan laga teen kuwa kala waxa la yiraahdo shan taasi taa shan taasi waa suur salaxid shan tan magac shan ruuxo salaxiin oo fiican aan jirto dhimatay xay iblis ka يا الله إنه ما بقولك إلا عبودي جري كل كفرح جارهنت بإذنك لا إعباده بدنيك كل هذه تقيننا يا خيار تقول كيسورة هذه الصناعية نسيب الله يالي كم هو إبن يسوع أنت هو كشي حي كم يكون هي كذلك تعرف لا شيء مغطي عباد ملكي لا جوقيب وكل كلي إلا يجيب معك قوات يو يركون أبياكن عبودي أكو وكر يجمعنا كثنا الله يري ولا كل كذا مركب تلوش هو حلي سيا لي هذا ولا مجا عبودي مين هذا من بنكين هاي هو وع تاريخ خدوك هذا اليوم مجيءتين هاي هذه عروت هذا الله قرن دهنا سنك أمريكا للحلة ثابت البشر عاد هذا قال خوقة لسان مررت الصورة كل كل kolka asanaba inuu xiriir wado hadba amma loo odayaasho inay lumiye kaseeran dad badan bay lumiyeen waxii maglayo alaabta caabuday kolka soo xabaro yiri walaa kadiid khabiyo oo inkordi abaalimin odayada kibray ee dadka igoo waaxsaday ee dadka asnaamta ku santaraaya illa allah baadnimu waxane يحقه رساك هرتاقيهين ولا تزيد إله وأكربين أظالمين كوا دلمي فلو يالك إلا ضلالا بعض النمام ما هنوحك لك مما خضاياهم اغرقوا كده كان الله باديه اللووشي اغرقوا نبن وكا انكارك انكارت وكود لعدي اغرق قال تعالى خبئوه يرى مما خطاياهم قروا مما خضيئاتهم قروا من أجل خطاياهم ويقففك أي قفين آوبي wa qafafka soomartay ay sameeyeen ba uqri qul laa fiyo dad ba lugu gafay fa udkhilu waha la galiyeen naaran nar ba la galiye oo narta la galiye adabu qabr daliilkiidi waan soo caaw awalna maarkaayna kusoo maray fi surati ghafir fa udkhilu naaran niranki naarti إثلا مركى لها فيه بيع على بيوه حايل مما خطاياهم جفف كي جفناه وذيبه أغرقون له فيه فودخلون لجليج نارم باللجليج كل كان نمنكي أراب تعابود أيها خبي مغلل الجواي فلم يجدوا ما ينهلين لهم يبع النفط ولي وما ينهلين من دون الله إبرق سوكة أنصار من خبرك قارت الإله كجفري علام كيبيع وأمر قتله وهو ذي الصواعي غوث يعوق ينثري أو ريح اللوعد يا ضحى الأكتبنا رحمه سلام يجيدون ما ينهلون لهم بياقه من دون الله يبقى كسوك انتارن جرجار ما ينهلون إلى أن أول بيان كحر خران او دفيران او يان رومين او يان غاعل قال كثر الرسول صلى الله عليه وسلم اعرف الله في الشدة يعرفك في الرخاء اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة خداد مركه الله انت الله قونسته وكون قونسنا يا مركه ليته لكن مركه لو انت هذا الله قونسني وماركا حوغا إيشا ديكتيا بلدو قوابكا كوكو مارو جيسو هذا ربي كسو عباتو هذا ما حيث فلم يجيدو له مدينة أثار نبي النوحو حبارا يستخدبر عينا يواكنا يو وقال النوحو نبي النوحو ووحو جيري يا رب اعني يا رب اعني يا لا تدرها تجينو على الأرل دولك دوشيسة من الكافرين قال هذا ديارا احنهو تجينو دياركو وروف ففنا قال هكار ريديو ساكنو دار دار وحاسكنو داري د أما متحرك واحد نوح نوح سدوا قال جل له قال كان متحرك برينيس مستجاب قاله ولا دبر جويه كل ما أنت جل له خربة عرضك بطاي، استعذ علي، استجي حبار ما أنت نوح فريقتي أما كوه حبار أيه جبر وقال نوح نبي نخوخي، طبي يا رب أنا جربت جيوم، لا تدر هكذا جين على الأرض اللي هو كوركيش، ما لك عفرين سوى kol kaasu in kaadiga eba inta dharhum hada gaalada deysodan marin yuu billu ibadaka adawmaha ولا doona ayay ka وحتى ayaa walaalayidu kuwan dhalimaaya waxa dadaan koodu wax saliaca kuma jiro illa fajiran asim makarufiya إلى gaalima أنه waxa ay من, من قومك walow waxayay wa waxay ilaanuuxin annahu ولا يجي وياه لنتوملك كأنه أرنجلي ولا قاعد دودر كأنه حي فجأة أباي بقى ولا يلي تودل الماء إلا فاجرا عاصم مهانا وعكلا كفارا قال لي مبلا قال خو قاعد كأنك أنت وريبو مؤمنين تو حتى إنك أي منك جي حود عين ألا حو يري صدق يا صدق أنا كصدق اليوم يوصلي إله أنا كأنه حي أضمن كأيده مدار ولوالديه لبذا إبصين اللب مؤمن بهاي إله ود مدار ونمان روحنا إله وده دخلت قلي بيتي أقل خيق أمام مساجد خيق ويحي إله وده مؤمنين إساق وليف ألا إله وده هذا نقول إله وده إنت أمركو يريبو إنك أنه قدري ويريو ولي المؤمنين الله وحي إله ومؤمنين جدي والمؤمنة وحدة ديقو ألا إله ومؤمنين جدي قوز خيقو هورايا قو حسي قدن بايا إله ولا تزيد فَبِيَوْهَ أُكَرْدٍ أَظَّالِمِينَ كُوَى الدُّلْمِ فَلَوْ يَأْلْكِيَ حَقَدْ دِيدَيْهِ إِلَّا تَبَارًا هُوْدْ يَبَأْ يَقُلْ دَرُّ وَحَانَحِيْهِ إِلَوْهَ أُكَرْدٍ بُوْيِّرِيْهِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ